Ayubah Hey wallah Ah ya Ayubah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah طلب طلب من أستاذي وعزيزي وتاج رأس سمحت الشيخ الخطيبة البارع والشاعر الأديب الكبير سمحت الشيخ جمال خرفوش يقول لابا كنت بحر الليلة وأنا بخدمتكم أولاي العزيز يقول معلوم حب النبي والآل واجب عليك صوته بمدح الوصي وأولاده دايم عليه قولوا يوم والله يا شيخنا لو يوم يمهم رحت لا تنسى خيك علي قولوا يوم والله ولو يوم يمهم رحت الله يرزقنا وياكم الزيارة إن شاء الله والله ولو يوم ولو يوم رحت ولو يوم يمهم رحت لا تنسى خيك عليه وصل ونتك للبقيع اه اعلى ما خاب يوم الحشر هل لي لهم واله والله ادعو إلي بالفرج عند النبي واله ما خاب يوم الحشر هل لي لهم واله خاب ولا ما خاب ما يخيف ادعو والله يا يوبا ادعو إلي بالفرج ادعو إلي بالفرج عند النبوال ما خاب يوم الحشر هل لهم والا اسمع بشارتك اسمع بشارتك يا موالي اي والله جد يعني الرسول جد هم وعد ايش قال ايش قال جد هم وعد كل محب بالمغفره واله ايش قال ايش قال قال لي حب عترتي فردوس سيصبح علي ها على على على الله ايه